119. وليعلم الله من أنصره ورسله بالغيب 110. إن الله قوي عزيز 111. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب 118. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون 119. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل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 117. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون 118. يا أيها الذين 119. الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لَّئِن يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد اللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَمَا يَحْكُمُونَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ